Бук 2. Ваесет четири. Арбон игшун. Состанок средба договорање. Алмоваид. Го пропуштиле автобусот. هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ هل قد فاتك الباص؟ تتشكف بولوينة جاس لقد انتظرتك للتو نصف ساعة لقد انتظرتك نصف ساعة نماشلي موبيل سو سيبه؟ ألا يوجد معك هاتف جوال؟ لا يوجد معك هاتف جوال. سلدنيوت بات بدي دقيقا. كن دقيقا في المرة القادمة. كن دقيقا في المرة القادمة. سلدنيوت بات زي تاكسي. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. سلدني الاتباد زمي ادن شادر صصبة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. اطر سم سلابدن. غداً عندي عطلة. غدا عندي عطلة. كسرتنا ملي أوترة. هل سنلتقي غدا؟ هل سنلتقي غدا؟ جالمية نجاس نموجم أوترة. يؤسفني غدا لا يناسبني. يؤسفني غدا لا يناسبني. Имашли нещо планирано هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الاسبوع؟ Или пак си او قد صرت متواعدا؟ او قد صرت متواعدا؟ داس سرطنة ذا أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. أقترح ان نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. كبرافيلي هل نقوم بنزهة؟ هل نقوم بنزهة؟ كأودي ميلي هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ كأودملي نابلاننا. هل نسافر إلى الجبال؟ هل نسافر إلى الجبال؟ كتزمم أوت كنسلارياتا. سأأخدك من المكتب. سأأخدك من المكتب. ك تزمام الدوما. سأخذك من المنزل. سأخذك من المنزل. كت زمام الد. أتوبوس كتستانصة. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. سأخذك من محطة الباصات.